book 2 انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق متيلي كبا مصفوفه انا البس ثوبا احمر, أنا, ثوباً أحمر. <تصفيق> انا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا <تصفيق> поряд reduce v aunque il ligue v que chegoughs v que evidente c'agi czego od est et et v que de Makar v هدر، كانتس وقيدلوب سأشتري شنطة يد بيضاء سأشتري شنطة يد بيضاء. أحتاج لسيارة جديدة أحتاج لسيارة جديدة سطرافي مانكانا حتاج لسيارة سرعة حتاج سييارة سرعة مساخر خ من كان مة حتاج لسيارة مريحة حتاج سييارة مري سمت مخ هناك فوق. تسكن امراه كبيرة السن هناك فوق تسكن امراه كبيرة السن سموت مسكاني هناك فوق تسكن امراه سمينه هناك فوق تسكن امراه سمينه كويموت تنوبس موقره خالي هناك تحت تسكن امراه فضولية هناك تحت تسكن امراه فضوليه تشفين ستومربي ساسياموفنو خالخي يقفن ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء تشفني ستومربي زرديلوبياني خالخي يقنن ضيوفنا كانوا اناسا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس مهذبين تشفني خالخي يقنن ضيوفنا كانوا اناسا مهمين ضيوفنا كانوا ناس مهمين مي ساقواريلي باوشبي مقاوس لدي أطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون ماغرم ميزوبلبس قاوت باوشبي لكن الجيران لديهم أطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون تكويني باوشبي دمجربي هل أطفالكم مؤدبون هل اطفالكم مؤدبون